أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غنيو. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غنيو. رضف فيا فيا أصيل، ما أنت رب، رب القديو. أطفئ فيها فيها أصيل وأنت رب ربك القدير الكل يفنى يفنا ويفلا الكل يفنا يفنا ويفلا وأنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي وإن عفو كوفا معي بي ليس تخفى لكن عفو كوفا وإنني رغم ضعفه أرى الكبار حتفا وإنني رغم ضعفه أحيا بروح روح طموح ما الأرجان وخوفا أحيا بروح روح طموح ما الأرجان وخوفا تطير تأسد تأسد تسمو وتحت سيد نور النور صير تطير تأسد تأسد تسمو النور صرفا وتحدثي النور النور صرفا أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غني فالضعف في أفيا رب القهيو وظف فيا فيا صيد وما انت باقون ابو القهيو يا كل افناء يا ابن ايامنا انت اللي افناء حي وأنت وحدك حي لو كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شكيا لو لك كنت هباء يا رب أو فاسقا أو شكيا لو لك كنت هباء يا رب او فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيء يا رب والمرء من غير دين يا لم يسغ في الكون شيء يا رب قد كنتم ميتا ميتا ولكن اصبحتم بيدين بدين حيه قد كنت ميتا ميتا ولكن اصبحتم بيدين بدين حيه قد كنتم ميتا ميتا ولكن اصبحتم بيدين بدن حية وقلت شتان شتان حقا بين السرا وتنوريا وقلت شتان شتان حقا بين السرا وتنوريا بين السرا وتنوريا الفقير اليك يا رب وأنت عني عني غنيٌّ أنا الفقير اليك يا رب وأنت عني عني غنيٌّ ضف فيا فيا أصير وانت رب رب الغني ضف فيا فيا أصير رب القبيل الكل يفنى يفنى ويبلى الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي وأنت وحدك حي يا الله